لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَهْنَى قُدُرُهُمْ كَثِيرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ اهل الجنه هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاؤهم سيئات بمثلها وترهقهم ذله مَا لَنَا مِنَ اللَّهِ مِن عاصِمٍ كَأَنَّمَا أُشِيِّتْ جُذُوعٌ كَفَنٍ مِنَ اللَّيْلِ لِمَا أُولَئِكَ خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا أُمَمًا نَّقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَا كُنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَسَنَيَأْلُلُ بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُم إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن بَذَتِكُمْ لَافِلِينَ هُنَالِكَ كَتَبُ كُلُ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّ إِلَى اللَّهِ مَا وَضَلَّ عنهم ما كَانُوا يَفْتَرُونَ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 فما ذا بعد الحق الا الضلال فان تصرفون كذلك حققت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون